فالذين هاجروا وخرجوا من ياليهم ورووا في سجدين فقاتلوا وقتلوا لأكف عن عنهم سئابهم ولا أزين لهم جنات كثيرة. من الأنعام، فوالله من عند الله، والله عنده نبي.